الآن من الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه ومن تبعه بإرساله إلى يوم الدين ربنا لا تزين قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار اللهم آمين بشيتي بس بسرشو تونيتي بس بسرشو إن شاء الله قداشنا نساولا إخوائف روزه تعاون ایمانده تی امر رو آم پیروز خوای پرقدیری برگرفتیم و خاتیگوری نجوانه کنی خوی برآخوشی من درکانم و پشتوانی خوای پرقدیر لداش دیونه شودا گشتی نه سر نشانه جوراکانی قیامت دیونه گشتی نه سر یکم نشانه جورا قیامت با طبیعی محمدی علی السلام و اشاره من دکا واضحه وی آم شو انشا الله از خفا گورت من باقی بده با شودا وتوانا تشينا خزمتي او رو دعواني كلفج حاطي مهديد عليه السلام روء بل بلا بلاني خوشويسم هنده رو دعو نشانه ان كلفج حاطي محمد مهديد السلام اخوالي بمعوه كم روء ادن و هركاد او رو دعواني السريان عوضاء بدونياي و اتواني بوزي مهدي عليه السلام لشیان دایال ماوی یکم داشت رأبی. من هم با خوی فرورده رو خوی گربو خاتی گری نزوانه کنی خوی. بله من گری. لو کسانی که استاد میام ما دارم کلا جر علی محمدی مهدی دارم. انشالله. محمد رسول الله بر تو. تنیشنی کم دارم یادی زخوشی اسم خوش کنی من دارم. کلا فی جهاد میام مهدی در روادم. یعنی اگر روین دار، اتوانی بدانیم یا ابراین کوای مامی مهدی لشیان دایلو کاتدم. یکم قطع نوی ایروباری فرات الوکر بی عمارتی خواهیم سلام و دیو سلام که فرمی کوتای نشانه بچو کانی قیامت در کوتای نشانه ی عطونیه لا ربای فرات ولی جو آمد در کبرانی عادیت نشانه بچو که لاتر زیاد نامنه و نجیب نه کوتایی آمده. اوی کروید علی دوای همه و قط نامه نشانه جو لکانی قیامت. اوی کروید نشانه جو لکانی قیامت الدوای همه کرویدا برای خوشی. هربوی ابوالعصر حضرتی خواهیم آمد انجارات ال الله و دیو سلام که لا تقوم الساعة حتى يحطر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه في... فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل لعلي يكون عن الذي يمزو فمع قيامة الله حتى فرات اجريته فنا بخواي جورا وتيعي كارتوني تيدا ذلك كشترك خلقي كشتاري حتى هو اليدي اللي حمو الصدق فيها فمينا وهذا في أوروبا كم من أوقات سلم كرتكارن بأخوات أوروبا ناممده، ونرى بديس أوربانج كرضا أحسن بأخوات لبيب، تلبيش أوربانج كلهم يبنوا خليفة، لباسات كرنيسيا براتعشا كلا فرقان زو عطنا فيها يفراد، كدوات لفنبوه تيشان نادي، أما جبهة ثلاثة أمرو باید افراد دانو در آنی خواهیم بیستم کوشکانی مندارم. به منداره که وی کل تی جاتنی مهدی فراد اجریته و عطونه کی زوری که دادر آقای. ولی فرق عطونه سی کوماریان سی داوودیا ابنا سی سپر بسکرده اتی سی خدگر تکم با کیم پاشاده صلاد دارن. زنک خلیفه لفظ متفاوت هستی خلیفه اسلامی اقدار می نردا. زنک نه کنچ لیکه دستی خلیفهی مندارن هن. بته وقت کل اسلام بودن نماوا. ا فامیلی آن عزت شارو کشتار با جوری که لفظ کدیکه بر اذعانی به پنام خواهی جویدم. هر باید لحظه کی طریق فلم دکه کلاید خالی هات را در رختی خالی بین. بیام صحت فلم. فمن حضاو فلا یا منه شيئا سبحان الله. سیم و تیکی اگر نشاطم رانی کوشید. مطمئن هر که زن عالی بود. بعد اینجا عطونه نباد. چون کمراتی آنیا که داری، اگر بسیار شویند سر آب نگو کس مال تو آبندان توایش مان میبینم فرمیه نشن حضوری دارن، اگر بسیار شوم داری خوشش میشم. اما اگر آنیا داری از این دو خوشش میشم، هندیکس ماله اوت فرمودیه بناؤد بکن، و بنفی اما فصل أولى هذا كان يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك جبل من ذهب. هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك زين يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك لورات على هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من سبعات بشيانية كارتون قيكي كذلك يبنى خوشه بسلم إيس في المدى كيوانا كذلك كذلك متمعنى بي هل تحديق ريوات بات لرعن كارتون كل شعن يبنى كذلك يبنى فيه و تقلقى سياعه ملا ماكوهو اتماع نشاري فيهده إن شاء الله أويكي في المدى الضحيب يعني هم بسرين إسرائيليات بإن شاء الله يمكنشت فيهونها بسين وبعد إشي ناقل سن كذلك متمعنى نين لأخوة تعيش دالأخوة تع همان باش امروز برای لا لایحه ممّن عاشقه که امر دلّتی ترکیه شنیدن برداشتی از سوماری فادل اسکردوآ. و حتّه و نتایج هرچه سریع ایران که لوکاتی ک حمله ایرانیش ک صدام لث حکم برو کاتا. هرچه لیران و سریعتر ایود ایو آوتان ایو منیش ایو نوتن ایو منیش آن حیم. هرچه هند گرند که توشی اتوانه لرگیان و بطوری این فراد دیت او. و دنیایی نشان مکاتی گذنویدا راستی فرم دکانی پیغمبری خوشه ای سلام الله و علیه وسلم دیت دی و بسیجیتیم مجدد کانی پیغمبری خوشه ای سلام الله و وسلم. آو پیغمبر خوشه استو فای بلده الله و علیه وسلم و گذنوای عاقش نما و تنها درن جزوق کوتوا خوای گرپنام و نبوقاتی گری نازوان کانی خوی. مال لسالي 2000 سيقرأ وخشت بناها دار الوبيتن لأمريكا عراقي يقولون تقدير يقوم بني القناة الجزيرة كخلق الجنوب بطراء خلق محي أطول ينكو أكرده سبحان الله شابه لدالياعي شرف آي فراد يعني ما بسمعنا بطريقة آي فراد سبحان الله شابه لذرد شابه لذرد وكو أطول بشابه لكي كما قام صنعي أمريكا شاقه لسد رسكتوه ورحمه ينكو بلاني يا زيزي خوشي وای گورستان اتر وراثی اگر او را داشت رو به دار او و فرمان خوشه استانبول در قیصر الله منتشر کرد کوتای نشان سوکانی قیامتی حسیب کردوه ولذای او نشانه گورا کند است برکار خوای گورا پنام ممتد و خاتیس مازمی خوی باشم دلاینی بر سوخوشه بیسم دوام نشانه است دیمای مادی بای کبزای کیمای مادی هاتوه یعنی او را رو هاتو دکوتی هر ابو لذ رحمة إخوانكم أن جلتك في غمار خاتم الله عليه وسلم فرميتين يخرج رجل يقال له سفياني في عمق دمشق وعامه من يتبع من كلب فيقتل حتى يبقى بطون النساء ويقتل الصبيان فتستمع لهم قيد سيقتلها حتى لا يمنع زنب الدين أكوتايف المتكافر مئ فيعني سيدابي في وجه سفياني لا قواعد دمشق وفي مصاطم فرمي وسويه عليك السفاني كون افامل خير لكل الاخوات انا عمده وافمي كشالك زورك حتى والديه فيكيه حتى الله برك انا بخوي يقول ام كبره قنا يوسفيه عشر دقائق شنك شنك انا كلبه في اولاديه انا بخوي جوله دار خير خوي ناي كلب بيت الله الرحاله افمي حتى بره ومن دارك جه حتى اخخي لقيده افامل لو كانت لاسياع بيتي من الناوتيه حرات ياك لساري من الهام قال كما سبي ماي ما عليه السلام افامل علم الاسئله للاستاذ قيبون يرب الله يعني بس هذه المشكله وعدتك هين المشكله يا ما عليه السلام عم جاري عم جاري دوام سفياني بخوي الساقي وبيركون حتى وكته اجى زيك بيابانا فميها 100 قوس همیان روز مناخی زیاده کسیان لیار دگار نبی، انها دوکس نبی و آن به که واقعانی مذاهتو، کوالان آتش. بله، من فروده تیرو زومادر کبرانی براذخوش هیستم، خوشگانی من دارم. لبیز آدنی منی مهدید علی السلام پیاره ای زاموس تن کال سوری و سندیش او خشدار و تایدم محمدی و مهدی الوادی خدا سر و دار السلامی خوایل بیه پیشکات سفینی دشمنی که سرطان باید بونی هزه کسانیان سرگرد که قبول نکرده، او کدام سنگر؟ دلیلی که این مهدی جلالی آمریکا مکان داشت به عتیبیه دلیل، او قبل که این همه به عتیبیه داشت، فرار از انقلاب از سرانشان مکرر. بلامک قبل از او هم آبیسته تی قبول نکرده، که والشکی کیسلام ل ل لومان تقدیر داد، علی داور زنی خوشش است. باید جانی چند سبققی داشتی السلام، و جانی که مش خویس باقی روزشون در آقی زیر داشت، حتی خوشی کوشی پناب باقی جورا. كالسوفياني لا يؤفع شادة علمانية بلقوا لقبوا الشورتية و بياتيك باردوخي سياسينا و تقلوك اعتذر باربيت و بو سوفياني بوي اتواني نشكريقي دو جار رواني خيجال بكابر علي مرز وخوشي اما بو هاتني ماي مهدي عليه السلام و سيمراني خوشي سمحاتني لشكريك اللي روشلات وعلاقين رشا هذا الوقت يا كلهم في, في الله فالمدينة كثبان في أغنبتي قوة الله وليس من جريتها كفرميتي ثم تطلع الرأيات الصدني من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لن يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الزج فإنه خليفة الله المعندي وكذلك نشعروا في هذا شيخي المهي رحمتي فالمدينة خليفة الله زيادة لفرمدينة فاليت طعن على رافتا لديخو خلاصو دين شروق وشارع عندكن كازيسكومه لفيتو شروق وشارع و انا كدوه بعدا انا فهمت كي الفاروله بيننا ماعلا سير راه دي صدقي فهمت داك داو صحاب راجل تاعك اي جارتو بعدا فهموني خوتان دغين اولا اشراء دربه سربق فيش تاع خوتك ساندوو شوم كبراتي وخفيفه مهبيه كلايام خيطو الرغاد فيشان كراو ولا رأيت رؤخا طبعا جلته رزقنا تقوى له ب في غماري خاصا فالمدي من السود قد أقبلت من خورتان فأدوها ولو حبا على الترجي فإن فيها خليفة الله الماني واتحلفت على رشكا بني لخورتان وحاتا بنصار ميدي أو خورتان يدقيني أقرب بسر بقشدا خورتان خشان دوت شن كخليفة على ناآوشی کی بسراواند کبشی لسری خللاتی ایران و نیویس تری افغانستان و کبشی زولان اعتصانی باشوری که تی صوبتی جرنا خودشیتان اغلب کلماتی که آن برای نادیده خواهیشید. به نوشتنی نوشانش که کردهم هریم آب رنیادیزم. نیست ابرام. یراثا مرور بخش طاقان نیسان نیسان عجیب است وقت تهدید هذا أولا رحمة إخوالي بجراتك في غمار قوات الله عليه وسلم فرميتي إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي هم العرب طرسا وأزودوه سلاحا يعيد الله به من الدين حركات فنسة جنجة قولتان بالطابة أخوائي قولتك ومعني أن يرين له رسلمان عليك عربني لخانداترين الرئيزاترين عرف ساكر وسكيا ما يفرش أفرمي وأعربني نفرمي دينا بيثارة ابي الاخوال يارام ديناك استر قبل يعني زي ذي الخوشه انا مش مجدي كبو انا عزم يعني كوالا غيري عربا لكوا تدعم فاطمه بن محمد عليه السلام لهذا تنط فاطمه مشديكي تمام قدام يعني زي ذي واندرك وابن نفس ديوان مهدي عليه السلام وبو على رشكانها 90 بني مهدي كان عليه السلام ويرى انهم ذكرني بذلك لكم الله صاروا اتجاه في الدنيا انه من يعني امان دبح عزتا امان دمجيده كن كباب اخويا ورثوا الحاون وترك لنا خيانانيه اوي, السنة السنة. أوي كامره لساته تدحموكم في جهانيه يده يخلوا الاثير ضربون يستكثون الرابون الإسلامي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 بعد هيك يا تنظيم تركي جوري قصه الدوله دي مش انا عشان صفاتكم امه اسلام كافل دولي يكمن غير ولا يدرس يا رب اخوات تسديز يا اخي يا دوله انا بخاطر جوري نوجان ثاني خد غير بابو مكتوب السلايد عن الكفر الجيهاني لعرب قصه البابويه هي بتقيته برونالدو الجيهاني الاسلامي لشبانه وی بنکتیران احتمالی خوایی برای این خوشه بیستم. درباری پشتیوانی اوکا مالبا مهدی از زمان اصل میه. مهدی با کسانی که خالق راجلات پشتیوانی لی اکری و سری اخن و اوکا مالد صلاتی بودام دریان و قولاکی بود تا وکن قولاکی بسلاطتی و بیعت اسبیان و آروه علاقانی شان رشد باد که یوش باشات کو حیبتی پیوادی عرض که الله عليه لیو رشبو رجبو پیو تل عقاب ويؤيد بناس من نهل المشيط وينصرونه ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه وتكون رأياتهم السود أيضا وهو زي عليه الولقاء لأن رأيس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السوداء يقال له الإنقاط نمشي أعزائي صلى الله عليه وسلم بكسر رحمته إخواني باري بلاني ورزق وشيء اسم أمش أولا رشانكم كوالا خوالا كودين كمهدية على قبيل عليه السلام وطاشا كهوالي مهدية بسن عليه السلام أم على رشان أخوانا قينا مهدي لبروی کوه ایمامی علی صلی الله علیه و سلم اگر لنصن دوکی کیاس نی دادم در جعفی بقافی کیاسی دار خدا به در جعفیش کلم خواند که من آواشگر است چون ک نفرت اسلامی پیوی براستی خواهی گور اگر گشتی نه سردم انشالله من گنی باولشگر و نفرت ای اسلامیش بده و خاطی گوری ناز جوان کانی خود باشم دهانی خواهیستم خالی شو ام مرد رضا رحمتی خواد به جرات او الله و دیو سلام يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج الرجل من اهل المدينة عارفا الى مكة فيأتيه الناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كارن فيبايعونه بين ركن والمقام فيبعث اليه بعث من الشام فيخصف بهم بالبيداء بين المكة ومدينة ففرمنا اكوشيوها جوايغ روضا باني هلزيزم لكاتي مرني فاشايغا لو اعتد فيها لحرك مدينة حوضيبرو مكة كالثاني كيجل خالكي مخد ينبولا يوبان عبضي خويا يندروا بيحتيها دنيا لنيوان رقلوا مقام دعثهم بس في مائي مهديا باشان افضل الاشكره كي لو لاعطي الشام وروانه اخرية تسر لبيعباني نيوان مكوما دين لاشكره كرواتي لنفر مدربا ان يخوش يسم بمعن در الكلبية اشترى ابني مهديد عليه السلام باشاية قمره وقته شره معنقدهم بسي خليفة باشاية انك خليفي مسلمانان لكن القاضي الجارتي ما دي لا خلافه الاسلامي نند لا بعيروز ما هم كان حكمه كان لكم امره على ما رحمت قايشاري بيتن ولا خالي مجنا خيدا اذان اما نیشانه‌یت برانی خوشی است با هدی مهدي ودانی مهدی علی السلام. راستا خالی پیاده روشونی لشکری که لبی آبانی نیوان مرکوم می‌ندا کبابمان. اگر فرمود که این پیاده در طول کانتی اشکال علی السلام و بیعتی دامپی داده، خرکان بیعتی پیاده لشکر لواطی شامویشی بودم، با من برانی خوشی است. ولبی آبانی نیوان مرکوم می‌ندا لشکر کباب طایر روش و ناتی زدی دکو بنا عمرو داره سندین فرمودی صحیح داماشی بکاربرد نیخوشهایی خوشگانی مانده. لوا ناشی دایکم صلّا الله علیه و سلم. جالکند یه غمگیری خواست الله علیه و سلم لکات نسند دست لشی الله. اصلا یوتمن. ایش فهمانی خواست. لکات نسند اشکی اشکی پیش کاری واد نخردو. ایش فامیجیت صلّا الله علیه و سلم. کسانی اهل امّت که امری عقد و تمال بیدور پیاده کوایشی کتانای بردوت برک عباد. حتی کاتک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 پشتید آبکار مروبنای با مالی بید برد و محمدی مادی بیه که این سیفات آبکار کسرت است. تو دلای خالق جریجش ما درست بیه. بلند دو روش نیاوس پای بنایی زاید که ام باستیل ناورتی مادی من آمینه. که ما اومیاری که فرمان خداوند و اسامی باتید آبکار خدمت دا و خلافات استان سادستی دا گرته بته باتید محمد باکش نهی عمد اللهی. سنكارودايي روسي هوس فا انا بياني في دارا بيشهني زوينا او داروا ادا او خلق معدي محمد سيد محمدي محمد يبرز إيش ينحمو بارزنجيني أكادار من سو كبراك صار يفارق متعارم بعد كده سيد محمد يبرز زيو أحمد الكثير يعني شاعر يصوت استعده سبحان الله أفرميه لا أسمع لأكل كي كي بدوه وأدرى وشيتهم هلا بعدوا مستيرجو يبن كثير أحمد إخواني تفضل قيدا صعيد على ابن عباس أو علي ابن جرير عطله يقرئ ابي مالك وجرته دلد على ابن عباس ذات يوم فقال ما نمت الليله حتى اصبحت قلت لي ما قال قال وطلع الكوكب ذو الذنبي فخشيت يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى اصبحت سبحان الله فمر كان سن بيانيس زاني بن بي عباس الكبير وتمي من عباس يعطى ابن عباس ارسل هداينا خوتم افهموا بتنبؤ وجوت كانت تاريخه الدار قد ارتوت من يستنضو كل قصر يال دبي تابع ان أبو إمامي أبو عبد الله كل عباد تصالحنا <تصفيق> ما عبد عبد كل عباد لا يخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس آية من أعمالنا فهمي مهدي حتى لك الخوضان يشانيك هذا من أنيز ان ويست برأيي ما أستذكر قال أنا زوج على هالي كذا أنا حتى برن پیش اوقات لگداری لپیش آتی مدرک در اوقات لگداری کی تربیت وارو آل فلزان و سونو حسش دیزاینیت لگداری لعقم دردر کعبه انشات شارا زدن یا سریان کبیان خیلی آنامه و دروشای و و همون آمدهوانی اما نبینی و ما ایدومان با با اسمان و ما ابرانی خوشهایت حتی نشانو که کوتای پیش نشونی خوای فرود گار تن نشانه کیتره همشش نشانی که با اسمان کسرده تمام همی خدیس اے طبعوں نہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ فرض کوئی فرض واجب نہیں معنا بلانشان نشار ہے کہ اتنے کا زور گریں گا بادشاہ عمران عزیز خوش قسمت ہم نشانا زوری جلاناکان یہ طریقہ تو اکن بلان انشاءاللہ ہی سے اللہ عميق <تصفيق> يتابع يا كم ضعيفنا الحديث لنا. أقعد على مشارات هنا كينشوف الجريمة معننين. لا شاء الله فيها في بريطانيا بزين كمان حديث ضعيف إن شاء الله بيني خوشة ويسمحش كاني مندار. جيكالون إشارة عندي يا رواة بعض القوانين شايفين شكل كلا فيها شادي مادي داروا لأنه كويس كان مقطوع ولكن اصبحت محمد صديق الى الازهر ومحمد بن وسيد محمد حماد بن حماد بن حماد بن حماد بن حماد بن السيد بن حماد بن حماد بن حماد بن كان بن حماد بن حماد بن حماد بن حماد بن حماد بن الكندين بن حماد بن حماد بن هر وقت کشتن پیاده که که بنفست زکیان او را لشاری مکالمه پیش اتی محدوده. هر وقت خور جیران و منجران و لمانجرا مزندار رو آداله و صراط که محدثی داشت کردیم. از آن لقب را گذاشت و مشهوری کردندی خوشش است میشاند. محدثان ضعیف مساجد دارن. و تو صفحه در اول حدی صفحه ای باید. انصافا پیش منجرامزندان ماشی شعبان او را خوشتان از را دارم من منجو خورش باید کمین جال تاریخی بشریت عبای کوچیان لمانجرا. ويك مين جاردياكوبيلي كما لا سبحان الله زوليت سانت ماراسيو توكول جيلانو ما نجير انا قال حد ثقل صاحبو ايا فوزي شويه تمام مثلا كوا انا مامداربي تفهم يقول جيلانو ما يله ما نجر رمضان درو عدن اللي ما يعيش مع هنسيك سبحان الله لو صلاه كما هي كده اشكر هذه هل وراتوني جول جيلان دي شادي ديمش ما كفي ودي حر ساكي ترط سياسلا زاليمه نبوي يجربونه بس يربونه شري بوده گرکی نشال که هربه حرسان آبی و شندرین دامود زیاد سر سوريا حکمتی سوریا شیتی داره. حالا کاملا غیور دارن که بعد از زرمو دنجی جولای کن لشی پانزیر مزانی رئیس جمعیه اصل در روداک محمدی مهیتی داشت کرد. آن غیور دارن جلوانی خواستن. لشندین رئیس جمهور رانده تو. بار من لابرادور احتی قرب مفوعی و با موقعی جذاب و توانایی مسپرد عبدالوایکونی عملو آبی آماسه. ضمن فوعی جراینا تو باشان شهر كل يحشبه وبأمانات رحمة إخواني بمسلولة كعبي وتشاندين تابعيسي شوكي رعنا كوا بلا أن يخوشوا بيستم بلا أنتوانين بلا يكسنون هيتش عنو روايات عنا لبليز زعي سرناكي نادرين طوبرين جيمت مانا هل سنزولي غاية رعنا روايات فانكارا دير فربعية ذاكانو حكمي الزعي تقيلة واذاكا هلوكو الزعانين يحريز لو فرمت عجلان يا إخوة شويتم يجانا ويكا ورحمة يا إخوة بمعنى جارة وثلاثة يا إخوة شويتم الله عليه و السلام كفرميتي زرميق لما يجب أن تكون رمضان داع رؤى داع أفرميق خوضو خبر أكاتو بخبر إش ظاعت وكيني باسان اطميقكو من يقدر أكو لما يجب شواردها باسان تكفشانو شرقي قال لما يجب الحجة داع داع باس بيكا باسان عدكي نامسو فيروديا تانا كلين پس آن فرق مزني که زود میل ماندی سفر نه پس آن خیلی لعنتی برابر بانی را میاد رودای سفر این الان ماندی جمادو رجب دارو دار پناه بخوای که برو پس آن فرق وشتری که آماده لکوش که کدیکی فت از آدمیت داده تو باصره یعنی دائما انسان خوی آماده خود برای کردن اون رو نداریم میادیم اون رو نداریم کمک دار پناه بخوای که برو فرق لکوش که فت دار نه جیب داده وشتری که آماده وقت سعیت باصره نمیتونی لأنه يخلصت مقابل جواباً لا يخلصت أعطي الله كل ما تنظر رحنا في قوال الجرد وكفي أغمار الله عنه وسلم فرميتي أدريك جواعة لما يجب رمضان أواصروا كشتارك قرم أبي لما يجب شوالده وخير الله أنك لما يجب القعدة أعطي الله أنك لما يجب القعدة وخيرك زول لما يجب الحزد أرشي فنأبقوا الجورة إن جاء محرام ضمن فباسكة فنجم محرام؟ سيجعل فمدوا بريك الدوام نه خیر نه خیر خب کیتی اجازه برای شوالیه شدن فنا بخوای کرد ولی اول مانی فهمانی خواستم عودنگ قولیت چیه؟ فرمی زرماه که نیوی ماجر مسندال شوری کی جمعه دار زرماه که بی خود تو خبر کاتو فنا بخوای گوره. اوی بپیاد بی دایع نشینه و آفرتی پوشو فردا خلما نیخواه نهنت در فنا بخوای گوره. افرمی لشوری کی جمعه دار لفعل کبوم نزدیز وقتی دار و دار فنا بخوای أول شيء تمعن كريج داني تاكر بسنا ماركاني خوتنا ودرجة كاتان داخل وهاتي دا كنتم كرين لماركاتنا عاد بيجرنوا قباديتنا فرمل وخوتنا داخل وشو تون جي خوتنا بيجرن لقال حسن بزرمو درجة كير جات ليبو يختلف عن بسنا سيدوبلا سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس شو كفنا هكذا زواكرت قال يبي وهكذا شو أنا كأنا بقول كرقاتي خوي جرب ما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 اي <تصفيق> جو كانت مشاينه وكعبا واجريها رضيه تعالى تعالى تعالى عليه اعزائي في عديها يوش وش بيعتي بدنا ناتشوك يا ومهدي عليه السلام بعثي براني خوشي اسم واس في ما من مش بدنا عارفه صراحة في خوالي وعورني قد سار عنكم زي هر قريب بس يتاقيني بوم بيتومي الله هروه ساري حاجي كان ده لسه رضاه حتى الساعة لما رأي أمسن صار يراقب ده تنجار لو شو عذاب رويان تعرفيني خوشي اسم عشان الصيادان وثورش الرساله زن و صنعتویتی پشانی حادی زیاد است یا تن حادی کشان برای آنی خوشه نیه. ببین پر مدرک های دوست داره که مهندی مزیت داشت کلا بیه. همان کار رساده داره توی دوم پرانتز دوباره میتونم برم. هرکو پیشتر اما زمانی دوباره آنی ازیت خوش میشم. کشکانی من دارم. همه ریوایت ها، همه ایلپلیز، میبینم نه ساله ساپر شدیم پیش بسیه. خواهد که أخوة يقول الزعناترا بحيكي أقربو بداً يارونة لأنه يكون هناك أفضل جديد إن شاء الله لترسي سبيشتو دا إن شاء الله سيكون هناك ألجان قروه داوانيك لسرده ماي مهدي دا الروحة بشتواني